مهما الليالي والزمان امتحاني لصد وقتي فانا مقدر انساك وانصد بك وقتك عساك امتهاني فانت البعيد اللي عيوني تماناك ادري الى من جاك والعذر مني ويقبل معاذيري كريم من شروة يقبل معاذيري كريم من شروة مهما والزمان امتحني لا صد وقتي فانا مقدر انساك ونصد وقتك عساك امتهني فانت البعيد اللي عيوني تمنى وانا عذرك لا غبت وابطيت عني مر اتصل بي واتصل بك ولا اتفاك خلك على خبري على حسن ظني لنزمان صعبي اسمح بالاقيام لن الزمان الصعب يسمح بالقيام ومحبة في الله مليوني أني ما تعدل الجمعة على الحق وياك ندري أني غبت وابطيت وني مصبر على فرقك ونغبت منساك